ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلاءه ووافر نعمه وجزيل إحسانه وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى رسول الله المجتبى وعلى نبي الله المرتضى وعلى اله واصحابه ومن به مهتدى عباد الله كثيرا ما تدلهم بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا سكينه القلوب لهموم ومشاكل ومصاعب ومتاعب تعتري حياتنا وقد خلق الله الدنيا وأرادها منكدة ومنقصة ومكدرة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأراد الله عز وجل للعباد أن يعيشوا في هذه الدنيا كثيرة العوارض عظيمة المحن يتقلب فيها الإنسان بين الصحة والسقم وبين الغنى والفقر وبين الرفعة والذله وبين الحياة وبين الموت وبين الضحك وبين البكاء وأنه هو أضحك وابكى وأنه هو أمات واحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وذلك لتتجلى ربوبيته سبحانه وقهره وتصريفه وملقه وتدبيره على عباده وبالتالي يتقلب العباد في مقامات من الإحسان والصبر واليقين والشكر والتعبد لله جل جلاله في علاه وإن النفوس تضيق لأنها لا تعرف ولا تعلم ولا تدرك كنها أسرار التصريف والتدبير والقضاء والقدر الذي يجريه الله على عباده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون انه قل منا الذي لا يعيش مشكلة في حياته وما أكثر المشاكل تتكاثر الهموم وتتوارد الغموم علينا في حياتنا وهي كثيرة ديون كثيرة أمراض تفت الجسد وتفتك بالبدن فقر مدقع حسد ممن حولك شذوذ ونشوذ من, من, من الزوجات عقوق من الأبناء ظلم من الآباء ظلم من الحكام كسرة مشاكل تتوارد على امتنا وان المؤمن لا يتعامل مع المشاكل بقواعد الايمان ووفق اسس الشرع ولذلك جعلت عنوان هذه الخطبه شيئا يبعث الامل في النفوس المكلومه وللافئده المجروحه وللشفاه اليابسه لمن فقد والدا او فقد عزيزا أو حلت به مشكلة أو نزلت به قربة سميتها الفرج بعد الشدة إن مع العسر يسرى وإن من قواعد أهل الإيمان في التعامل مع الحياة التي خلق الله فيها الإنسان مكابدا لقد خلقنا الإنسان في كبد في عناء مستمر وصراع دائم ومعترك حام مع الحياة لأجل البقاء ولأجل لقمة العيش طيارون فوق السحاب وعمال في مناجم الذهب في باطن الأرض وغواصون في قاع البحار وبعضهم على استقالات وعلى المباني يبني يتحمل المساعب وذلك كله من أجل أن يعيش حياة كريمة في هذا الزمن وفي هذا العصر وتصريف الله وملك الله وتذبير الله وعزه الله وقدرة الله وقهر الله فوق عباده غالب سبحانه وتعالى إن أهل الإيمان أول شيء يفعلونه يوطنون أنفسهم على الهموم ومن أراد حياة بغير هموم لم يعرف التكليف ولم يدرم التسليم كما قال ابن الجوزي أن تعلم أن الحياة ناقصة وأنها مكدره وأنك في صراع دام ومعترك حام منذ أن خرجت باكيا من ربيع رحم أمك تتعلم المشي على الأرض بمعاناة تنبت الأسلام بمعاناة تفطم من ثدي أمك بمعاناة تضرب في الطرقات بمعاناة تتعلم بمعاناة تقاسي مرارات يتسلط عليك عباد تمتحن امتحانات تجلس جلسات طويلة تتوظف وهنالك من هو أعلى منك يذلك ويقهرك والحياة هكذا تمضي بك تنخر عبابها في أمواج متلاطمه من الابتلاءات وان لم توطن نفسك على البلاء يعني يعتبر أنك تعيش خارج الحياة تعيش حياة مثالية تعيش تفكيرا خيالية والمؤمنون يعيشون الواقع يدركون أنه لا مفر من المصائب وأنه لا مناص من الأكدار وأن الحياة هكذا حتى لا يخلد إليها وحتى يشتاق المشتاق إلى جنة الله والله يدعو إلى دار السلام وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ثانيا المؤمن الذي يقع به البلاء وتحل به, وتحل به النقم عليه أن يتسلى بالأجر وأن يستحضر المعاد والسواب وأن يعلم أن هذا من باب الأجور والله عز وجل أنزل بالعباد المصائب ليهذبهم لا ليعذبهم المصائب للتهذيب وليست للتعذيب إنما يرفع درجات بعض الناس فيصير أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يرفع الله, يرفع الله درجاتهم في الجنان وفي اعالي الخلق وذلك بما صبروا ولذلك يقول تعالى ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ورد في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه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 ومعرفة ما اودع الله في هذا من الكفارات ورفعة الدرجات ثالثا إن من وقعت عليه مصيبة ونزلت به وألمت به مشكلة أول شيء عليه أن ينادي الكريم نادي الكريم إذا كثرت عليك السهام وسدت في وجهك الأبواب وغلقت السبل وضعفت فالجا الى الله جل جلاله وناده واساله والجا اليه فانه يجيبك قال عبد الله بن الزبير يوم الجمل وقف ابي الزبير بن العوام وناداني بجنبه وقال اني ارى نفسي اني اقتل اليوم مظلوما اول شيء فعله حل ديني لي كذا من الارض وكذا من الأرض وكذا من الأرض وكانت له أراضي كثيرة قال بيعها وقضي عني ديني فإذا قصر المال فاذهب إلى مولاي قال فسقطت بره، ثم قلت له من مولاك يا أبي قال الله جل جلاله قال عبد الله بن الزبير، فبعت الأراضي وجعلت اسدد الدين. وكلما اعثرت قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير قال فليسر الله لي من السبل ما أقضي به ذيلي إلجأ إلى الله وجرب اللجوء إليه واختدب الأنبياء قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسس من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذنوني الذهب ذهب فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي, ال ال ال ال وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تجرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كن كالانبياء الجا الى الله كن كالانبياء واسال الله والله عز وجل يخبر عن أنبيائه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمد وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر اذا اعيذك المسائل وكثرت عليك الهموم وتكاثرت عليك السهام واختلطت عليك المسائل فعندما يحل الظلام وعندما ينزل الليل ويرخي ستوره ارفع أكفة الضراعه إلى الله وقل له يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحوني يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفض يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إني مثله في قربة فارحم عبادا كلهم ذنوني روى البخاري في الصحيح قصة عجيبة وهي قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد قالت عنها عائشة كانت معنا في المسجد امراه سوداء جاءتنا من حي من أحياء العرب قالت وما من يوم مر عليها إلا وهي تردد بيت شعر تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني قالت ما مر يوم الا وردد في البيت قالت عائشه فاجلستها مره قلت لها ما يوم الوشاح وما هي تعاجيب ربك قالت كنت في حي من احياء العرب وقد اسلمت وعندهم عرس وكان للعروس وشاح اسود فسقطت عليه حداه حديه ظنته لحما فاخذته وطار فاتهموني به فقيدوني واوثقوني ومنعوني الماء وضربوني وجلدوني واجتمعوا علي قالت وذات مرة حديث البخاري بنصه وذات مرة اجتمع علي رجالهم يريدون قبلي يريدون اغتصابها قالت وبين وبينهم حولي وقد اشتد كربي إذا بالحجأة تحلق على رؤوسنا وتلقي الوشاح الحديه جابت الوشاح ذات رمته قال فلما أخذوه قلتم قد برعني ربي ثم لحقت بالمدينة مؤمنة برسول الله ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني إن الذي أنجى يونس من بطن الحوت ورد يوسف إلى يعقوب وأخرج يوسف من بطن من جبنا الجب ومن السجن وإن الذي نصر, وإن الذي نصر نوحا وإن الذي أنزل الشفاء على أيوب وسبحان الله فرج الله قريب وإذا جاء الفرج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لو ربنا دار يجيب الفرق ما بتقطع شارع الزلط فجيب دوا ت... ولا يمشي جيب من دكتور من تحت الواطه من... ولا مواطه ثانيه هذا الواطه تحته اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فشرب فطهر الله جوفه واغتسل فطهر الله ظاهره حتى لما عادت اليه امراته انكرته وارادت ان تحتجب منه فاخبرها انه ايوب نعم العبد إنه اواب لماذا سرعان ما يفقد العبد الثقة في ربه عند حلول المصائب إن الفرج قريب إن الفرج قريب قصة أوردها الإمام التنوخي في كتابه القيم الفرج بعد الشدة فعلا الفرج بعد الشدة تضيق عليك السبل تغلق أمامك الأبواب تتضجر تئن وتبكي تشكو وتتعلم ولكن فرج الله قريب ولكن رحمة الله دانية ولذلك حكى هذه القصة العجيبة القصة أن رجلا لدغته حيه فذهب بصره وأخرص لسانه وشلت أركانه بقزو المشدور مرة واحدة لكن سبحان الله ابقى الله له اذنه لا بيشوف بيجي ما يشوف عمى وبيجي ما قادر يتكلم اهله ظنوه ايضا انه اصلا زول فجاه اتكسح وبيجي لا يشوف ولا يتكلم معناه اكيد ما بيسمع وجعلوه وقد وقد وضعوه في البيت وزوجته تباشره واذا مرة دخلت عليهم جاره فسالت زوجته قالت كيف فلان قالت الزوجه لا حي فيرجى ولا ميت فيسلى يعني لا مات وقالونا بارك فيكم ارتحنا ولا حي في فايده وهو سمع هذا الكلام قال وكنت اطلب الماء وأع... وأع... وأعطشوا ولكنهم لا يؤتونني الماء إلا إذا أرادوهم ولا أقوى لا يستطيع أن يؤشر ولا يستطيع يتكلم قال ولكني أسمع أصواتهم في الغرفة قال فلما قالت هذا الكلام تألم ألما شديدا اعتصره الألم لأن المرأة تخلت عن زوجها في أصعب اللحظات فتألم ألما شديدا وجعل يبكي أتدري ماذا قال؟ قال عجبت لحاله سنين عددا لم اسال ربي ولكن هذا الكلام المه وانقطعت أمامه السبل بل لا يوجد أمامه سبيل من الذي يسمعه؟ ولكنه على هذه الحاله إذا نادى ربه سمعه وإذا اشتكى إلى مولاه أجابه وليس غير الله يجيب في هذه اللحظه لا ولد قريب ولا رحم عزيز قال فقلت يا من يجيب المضطر إذا دعاه اكشف در أنا ما فيه قال فنمت واستيقظت ويدي مجموعة إلى صدري وأشعر بآلام في أطرافي لم أحس بها قال فانتظرت مسافة ثم نزلت من السرير ووقفت على طولي ولا أصدق قال وأخذت الجدار خرج بالجدار الغرفة مظلمة قال حتى فتحت باب الحجرة فلما فتح باب الحجرة قال كان الوقت وقت سحر الكل نيام فرأيت بأم عيني الكواكب في كبير السماء قال فقلت صائحا بأعلى صوتي وكان أول كلمة أنطق بها بعد أن قمت يا قديم الإحسان لك الحمد يا قديم الإحسان إحسانه بعباده قديم يا قديم الإحسان لك الحمد فاجتمع أهل الحي وعجبوا من حاله الفرج بعد الشدة يا من ضاقت عليك السبل يا من تراكبت عليك الديون يا من اختلطت عليك المسائل يا من صرت لا تعرف الصواب من الخطأ يا من تكاثرت عليك سهام البشر وألسنتهم الحداد يا كل متضجر متعلم يا كل شاكل ومظلوم الفرج قريب الفرج بعد الشده وان القاعده الرابعه الا تضجر بطول البلاء وان لا تتعجل الدعاء لا تقل طال ابتلائي طالت مدتي طال وقتي هذا من القواعد المهمه الا تتضجر بطول زمان البلاء وان لا تتعجل الدعاء وقل لم يحن الوقت لم يرد الرب خامسا ان من القواعد المهمه جدا الا تشكو الا تشكو وان لا تفضح نفسك بمقال لسان فرب كلمه عند البلاء يهلك بها الإنسان إذا نزل البلاء فلا تتعجل الكلام ولا تتعجل الضجر فرب كلمة لسان عند بلاء يهلك بها الإنسان ولذلك لا تقل إلا خيرا سادسا مما ينبغي أن يعلم ومما ينبغي أن يعرف عند نزول البلاء وعند حلول المصائب الوقوف مع البلاء بحسن الادب باتهام النفس بالتقصير اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند انفسكم ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وهذا من حسن الادب مع الله عز وجل ومن هضم النفس والتواضع لجنب الله ان تتواضع عند البلاء باتهام النفس بالتقصير وهذا من قواعد أهل الإيمان عند نزول البلاء القاعدة السادسه أحسن فإن رحمة الله قريب من المحسنين عندما ينزل بلاء وتحل مصيبة بك أحسن يحسن الله إليك لأنك عند الشدة تحتاج إلى من يفرج عنك ولا يكون ذلك إلا الله ففرج عن عباد الله يفرج الله عنك اولم يقل يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء اولم يقل الراحمون يرحمهم الرحمن من لا, يرحم من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم أحسن إن رحمة الله قريب من المسنين اذا اشتد المرض بولدك اخرج الى الايتام مالا ترى هذا في ولدك احسانا اذا اشتدت بك المصيبه ونزل بك الضر احسن الى الخلق يحسن الله اليك فعند البلاء من قواعد اهل الايمان انهم يحسنون لان رحمه الله قريب من المحسنين اسال الله تعالى ان يرحمنا وان يفرج كربنا وان يفك اسيرنا وان يحل ديننا وان يخفف البلاء عنا وان يجعلنا من اهل مقامات الايمان عند البلاء وان يجعل فرجه منا قريب انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن القواعد العقلاء عند المحن يتجلدون ولا يجزعون واقل ما عندهم انهم يخافون شماتة الاعداء ولذلك من شيم من النبلاء عند نزول البلاء التجلد والتصبر وعدم إظهار الجزع لأنه عند البلاء أعظم منه من يشمت بك عند البلاء ولذلك لا تظهرن تجزعا وإن من القواعد المهمة جدا عند البلاء وعند المصائب أن الله حشا المحن منحا وما من محنة إلا وهي تولد منحا والمنح عند البلاء رفعة الدرجات وتكثير السيئات واستخراج مكنون الدعاء والعبادات ومعرفة الصديق والعزيز والوفي وغير الوفي إن في المصائب فوائد تعرفك عدوك من صديقك إن من فوائد المصائب والمنح التي فيها أن الفرج بعدها قريب لمن صبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أهل الموقف يوم القيامة إذا رأوا أجور المبتلين يتمنون لو أنهم قرضوا في الدنيا بالمقارض. يتمنى الواحد في الدنيا يا ليته قرض بالمقارض من كثرة ما يرى من عظم اجر الله على اهل البلاء ولذلك أكرر وأقول الفرج قريب في كل مشكله وفي كل هم وتعامل مع الله عز وجل باليقين وتأمل عطاءه ومنحه لعباده المتقين المؤمنين يا قديم الإحسان لك الحمد يا قديم الإحسان لك الحمد أحسن إلى الأنبياء وخرق وفرج عليهم كروبهم يقول بلال رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل به المسكين والمحتاج يستقرض لهم وكان يجعلني وجاهه قدامه يقول له أمشي مع الزول السوق قال يرسلني إلى الأسواق فأشتري للعالي كسوة وللجائع طعاما قال وبعد شهر يقضي رسول الله دينه كله قال وكان في السوق مشرك فاغراني بان أستخرض منه قال لي اي حاجه غيره تعال قال بلال فاستقرضته زمنا ما لي نفسه النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه انسان محتاج فيقول له اذهب مع مع مع هذا واستقرض له من السوق كذا قال بلال وبينما أنا في عملي أو أنا على الاذان أريد أن أؤذن جاءه مشرك قال ومعه عصبة من التجار قال يا بلال فأسمعني كلاما غليظا حتى قال يا حبشي ويا كذا وأساءه قال أين أموالي ثم قال له لو لم توفي لا مكانها عبدا ولا ارجعنك الى رعايه الغنم قال لي ثاني ارجعك تقبع عبد عندنا ورقيق وتمشي اج خليف في الغنم قال بلال فدخل علي الامر وشق فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ودخلت عليه تامل هذا الكلام وقف عنده قال فأتيت واخبرته بالذي حدث وقلت له يا رسول الله اني اريد ان ابق يهرب يعني قال له أنت ما عنده طريق رسول الله ما عنده اي حاجة وانا ما عندي حدا وزوجتني بسجني واني اريد ان ابق ابق يعني يهرب وان اذهب الى حي بني فلان كلهم مسلمون وان احتمي عندهم حتى يفتح الله عليك فتقضي قال فسكت رسول الله ولم يتكلم ما رد عليه قال فذهبت واعددت سلاحي وترسي العدر تحته وأخذت نعلي وجمعت ثيابي أنتظر الليل لأخرج قال وبينما أنا كذلك إذا أتاني رجل يجري يقول أين بلال يدعوك رسول الله إليه قال فلما جئته وجدت أربعة أقطاف أربعة إبل وكل إبل مليئه محملة قال يا بلال فرج الله عليك وقضى الله عنك ما تستغرب أشهد والله ما بعيد والله مرات تجيك الفرج من حيث لا تحتسب والله تكون متضايق وزاته ما تعرف تعمل شنو ايه خببتك زور الباب تمشي مشوار سبحان الله الفرج قريب جدا قال يا بلال قلت وماذا يا رسول الله قال الأقتاب الاربعه اعيانها وما عليها لك قال بلال فذهبت الى السوق في اليوم الثاني فقضيت كل دين علي وثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوفد قلت نعم قال فقال لي ما فعل ما قبلك الشخص التاجر ذاك ملقو قال لم أجده قال أفضل له شيء قال نعم فضلت له حاجة قال نعم قال فسألني, الغ... فسألني في صلاة العشاء قال يا بلال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 قلت نعم قال بلال فكبر رسول الله وحمد الله أولها بلال قائلا إصفاقا أن يدركه الموت قبل أن يقضي دينه حمد الله كثير وكبر الله كثير أيها الأحبة إن الله قضى عن نبيه ونبيه إلى ربه مفتخر إن الذي قضى عن أنبيائه وحمل عن رسله وحكى عن نفسه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قال التنوخ في الفرج بعد الشدة مرضا مرض مرض مرض ولد من أولاد التجار وأتوا له بالأطباء من الصين ابوه مقتدر جاب له دكاتره مش وداه الصين جاب له دكاتره من الصين فايسوا علاجه وبينما طبيب يعالجه اذا به يرى على الحائط عقربا في الفرج بعد الشده الله كان ذلك يفرج عليك ما بغلبوه انت مثلا جاء له هو بفرجك مية المية أصلاً في كلام بفرج عليك بأسباب وبغير أسباب الطبيب خاف نزلت العقرب على المريض فلدقته في رأسه ونزلت في مواضع من جسده من جسد تلدغه فجاء الطبيب وجاء الخدم واجتماع من في المنزل, في المنزل واخذوا العقرب وقتلوها وكان المريض لا يتكلم ولأول مرة مره يفتح عينه ويزداد نشاطا ويطلب طعاما العياء بيكون مغمض زمن مما يفتح يقول له ادوني اكل بيجي كويس قال له ادوني اكل جاب له اكل اكل وجابوا له يشرب وشرب وعصائر وقام على حيله شافع وبدا يلعب قال يلعب كمان احتار الناس نظروا إلى الطبيب الدين مبرر ينظرون إليه نظرة استغراب فقال لهم جاءه الفرج من السماء لو اني قلت لكم أن دواءه في نضغة عقرب أكنتم تفعلون؟ قالوا لو قتلت لكم رشتة قلت لكم دواءه وتمشت تكوس العقارب والدواء خلتها فتضربوا بتسوى؟ ما بتقول الدكتور جنة؟ ما بيقول الدكتور جنة؟ سبحان الله جاءه الفرج من السماء لو اني قلت لكم أن دواءه في لذغة عقرب أكنتم تفعلون والله يا من يستبعد النصره ولا يستنزل الرحمة ولا يرجو الفرج أسأت الظن بربك وأسأت الظن بنفسك وعليك أن تجتهد وأن تعلم ان المحنه فيها منحه ولكن اكثر الناس لا يعلمون انت قد الموضوع تشوفه من الاول تجد شر اي حاجه شر دائما اللي من ربنا قول خير قول خير بس اي حاجه تصيبه اي حاجه قول خير قتل الغلام فارد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. واحد ترقى جناه مات. تألم ألم شديد. صحيح عنده حاجة تتألم. لكن أنت ما تعرف. أمك كان إقبال مجرم كبير. وكان نجمك نجم يكرر حياتك قديم. قالت كده أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولذلك دائما أي حاجتي بالخير. أي حاجة من ربنا خير وبذلك تصير المحن منحا وعندي قصة ولكني سوف احكي القصة بعد الصلاة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يفرج عنا وأن يرفع البلاء عن أمتنا اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه إنه لا يعز من عاد ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في قونتنابو اللهم فك أسرهم وحل قيدهم يا رب العالمين اللهم فرج على إخواننا المكروبين في فلسطين اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب العالمين اللهم ارفع الحصار عنهم يا رب العالمين اللهم كل إخواني المُصدعفين في دارفور وفي العراق وفي جميع انحاء العالم يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم أغسنا اللهم, أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالغيث الداء النافع المدرار يا رب العالمين اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا اللهم عافنا في ابداننا وأمننا في اوطاننا وأصلح امتنا وولاة امورنا يا رب العالمين اللهم, حل... اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك اسر المساورين من المسلمين وحل الدين عن المدينين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اجب دعاء المستغيثين واسمع النداء واسمع يا ربنا نداء الداعين اللهم دعوناك فاجبنا اللهم اخرجنا من مقامنا هذا بذنب مغفور وبعمل صالح مبرور وبكرب مفروج يا رب العالمين اللهم فرج, اللهم فرج عن المكروبين اللهم فرج عن المكروبين اللهم فرج عن المكروبين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا